مشكلة المعاكسات بين الشباب والبنات انتشرت في هذا الزمن انتشارا كبيرا والسبب هو اتباع خطوات الشيطان السبب أن هذا الشاب سمح لنفسه أن يعاكس هذه الفتاة وأن هذه الفتاة سمحت لنفسها أن تتحدث مع ذلك الشاب احذر أيو الشاب أن تكون أنت فريسة للشيطان فلا تظن أنك عندما تمازح هذه الفتاة أو تعاكسها أو تغازلها أو تتصل على رقمها الخاص أو ترسل لها رسالة بذيئة بالبلوتوث أو الهاتف المحمول أنك بذلك أنت الصائد وهي الفريسة أنت في الأصل أصبحت فريسة للشيطان أنت أولا أصبحت فريسة للشيطان ثم هي أصبحت بعد ذلك فريسة أخرى وكلاكما أصبح فريسة للشيطان لماذا أعطي للشيطان فرصة أن أكون من جنوده ومن أعوانه ومن أتباعه 30% من فتيات الجامعة الآن أصبحنا غير فتيات وأنهن غير أبكار وذلك سببه هو الاختلاط والسماح من هذه الفتاة لهذا الشاب والفتى أن يقبل عليها وأن يتحدث معها وأن يأخذ رقم هاتفها وأن يرسل لها رسالة SMS سواء كانت ضاحقة أو ضاحكة سواء كانت ضاحكة أو سواء كانت عابسة أو سواء كان فيها استهتار أو كان فيها سؤال فهكذا تبدأ خطوات الشيطان بل الأغرب والأعجب من هذا أن الشباب النهاردة في الكليات والجامعات تسألهم مثلا مثلا أنت تريد أن تتزوج يقول نعم أريد أن تتزوج طيب ما هي الفتاة التي تعجبك صاحبة البضي والجنز والبرمودا ولا صاحبة القصة ولا صاحبة دير الحصان ولا صاحبة الميكوب سيقول لك أنا لا أفكر في هذا أبدا أنا لا أفكر إلا في فتاة عفيفة إذن هذه رسالة لك يا أيتها المسلمة حتى تكوني صالحة للزواج حتى تكبر في عيون الرجال الصالحين ينبغي أن تكوني عفيفة عفيفة بحجابك عفيفة بحيائك فلا تخضع في القول أبدا إذا لم يكن لك عرض وإذا لم يكن لك أخت ولا أم ولا زوجة فكل هؤلاء النساء هن إخواتك وهن أمهاتك وهن بناتك ترضاه لأمك أسألك أنت الآن أترضاه لأختك ترضى حد عكسها أترضاه لزوجتك ترضى واحد يرسل لها بسالة بالهاتف المحمول أترضاه لأمك أو لأختك أو لابنتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي كما أنك لا ترضى فكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم احذر لأنك إذا كنت تطرق أبواب الناس غدا يطرق عليك بابك إذا كنت تطرق أبواب الناس غدا يطرق عليك بابك وكما تعرفون قصة ذلك الرجل الذي كان عنده ساقي وسافر بعيدا فلما رجع من سفره سأله والده وقال له ماذا فعلت في سفرك؟ قال والله يا أبتا ما فعلت شيئا سوى أنني قبلت فتاة في الطريق فقال له دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة لقد قبل الساق أختك لقد قبل الساق أختك فاحذر دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة فكما تدين تدان بعض الفتيات يكون عندها أساسا ابتذال في مسألة اللباس لباس ضيق المفاتن بارزة فيقول الشاب والله أعمل يا شيخ هي التي فتنتني أعمل يا شيخ هي التي جعلتني أنظر إليها هذا ليس مبررا لك أيها الشاب وهذا ليس مبررا لك أن تقع في النظر أو أن لا تغض بصرك أو أن تعاكس هذه الفتاة فهذا كله مدون ومكتوب عليك وستحاسب عليه في يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ونأتي إلى الفتاة نقول لها أنت أيضا من سمح لهذا الذئب أن يتجرأ عليك أنت أساسا من سمح لهذا الشاب والفتا أن يعتدي عليك لأنك لو كنت محجبة حجابا طيبا محجبة حجابا عفيفا كان عليك سمات الطهري والعفافي والأخلاق الحسن الفاضلة فلن يعتدي عليك أحد ولن يتعرض لك أحد ولن يتهجم على صيانتك ومحرمك ومحارمك أحد وأنت تعلمين دائما أن العفيفة الطاهرة لن يتأذى لن يؤذيها أحد وأن العفيفة المصونة لا يعتدي عليها أحد فكوني كما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان نساء المؤمنين تقول أمنا عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن يعني العباءة فشققناها فغطينا بها وجوههن انظري إلى هذا الامتثال المباشر السريع أنت الآن إذا كنت تلبسي جينز في الجامعة أو الكلية أو تلبس بضي أو شيء ضيق غيري هذا اللباس مباشرة البسي عباءة البسي إسدالا البسي شيئا مستورا شيئا يجمر طهرك وعفافك ويظهرك في زينة طيبة أمام الناظرين وأمام الله سبحانه وتعالى رب العالمين